اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه ما اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلثهم من الاولين وقليل من الاخرين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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما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 113. ثلة من الأولين 114. وثلة من الآخرين 115. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 116. في سموم وحميم 117. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين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 119. فشاربون شرب الهيم 110. هذا نزلهم يوم الدين 111. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 112. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لدعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون 124. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أم 118. إن شهتم شجرتها أم نحن المنشئون 119. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 110. فسبح باسم ربك العظيم 111. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الخلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون